الَّذِينَ فَفَرَّتْ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إسرائيل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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْلُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعْمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا الَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 قال من تمله قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تعلمون لو أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلب أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلوب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 إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز وبقام كريم كذلك وأورفنا غابني إسرائيل فأتبعهم المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم دركون قال كلا قال كلا إن معي رب سيهدين قال كلا إن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 قالوا نعبد أصلاما فنظل لها عاكفين قال هل يسبعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويصحين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أيه يغفر لي خطي. يوم الدين رب هبني حكمه وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 وجنود إبليس جمعون قالوا وهم فيها يختصون تَالَ اللَّهِ إِن كُلُّنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا نَنَامِينَ شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرامة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن ألئلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا لوح لتكون من المرجومين قال ربي إن قومي كذبون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 أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعنون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعدت أم لم تكن من الواعظين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 إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُطْرَدُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ۚ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارْهَمُوا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 119. شذب أصحاب الأيكث المرسلين 110. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين 112. فاتقوا الله وأطيعون 113. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا من قصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 فإِنَّ صَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون